الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده لاشتراؤه والاستئجار والاستعاره والله وحده الذي شرع الفسق والسياده نعود الى الحق هيا الى الله ولا حول ولا قوه الا بالله واول من الذي لا هويا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله واسلم وقال منها الكثير هم من النساء والتقوى الله الذي نساء وكل مدتة بدين الإسلام بتدعى وكل بدعة ضلال وكل ضلال الإسلام طبعاً أفضل الإمام أسلم عليه ربما صلى الله عليه وسلم للتاب الصغير وهو في مطاري وفي مستدر الإمام أحمد على كميع <تصفيق> رحمة الله في الرواية الثلاثة الثلاثة الثلاثة التبيم الداري الله تعالى قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم النصيحه اديروا النصيحه اديروا النصيحه قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله وكتابه والذي فهذا الحديث هو الحديث الذي يقوم عليه هذه الدين إذا أمل الإمام النوري أن الله رحمه الله أولد هذا الحديث إجنابه الأربعين حديثاً النورية وأخبر بأن الدين يقوم ويدور حول هذا الذي من اكتابه أن نجيد الإسلام يقوله حول هذه الحديث وهذا ما يقوله هذه الحديث ولان هنا بحر الله يقوله ما كنته مع معاني هذه الحديث ويقوله النص لله والنصوص من نبينا صلى الله عليه وسلم والنص لعلمه المسلمين والنصوص لعاده المسلمين ولكن هو اول الدرر الحديثات عليه فظهرت مساله واسعه كثير يقعون به في الاسلام طالت فيه النصيحه يقول عليه السلام الدين الذي باعث وقيمه ودين الإسلام الذي فوقه على وجده إن الدين عند الله الإسلام وفي قوله ومن يبتغي بإذن الإسلام دينه عليه وقاله وهو في الآخر من القسرين يرسو إنه الدين هذا الدين الدين الإسلامي هذا الذي تنتهي بولي أنت وأنا حدثي وابنعه على أهل والمسيح عليه معناها القروس المسيح معناها القروس كانت ذا الناس للعضباط بشكل هذا حديث العباين حديث لله قال ما نصر لله هو إما عطيه الله تعالى فيه وبيتي وفي مدر يتي وفي أسمائه وفي خلقه يعني احنا قدر لله ده معنى يقول ان انه محضر قال فالاذا التوفيق بحال الى كم جسم يغاص روحين جاء في, في العام ونحن الان ندعو الى ان لو يعني دينولوج طلع كبير وقد يقوم قد يقام امر الاسلام حيث من ينطلق لمن أرض ومن فيها إن كنتم عادة هذا جزء جميعهم معهم يؤذرين يعني يحتاجها لتوحيث الروبية على توحيث الروبية أي هو كل من أرض ومن فيها فالسلحة إلا شهوري وده نفسرنا الخلال يعني لا يجب أن يبقى في هذا الجديد من أخير أن يوحيد إلا شهوري عليّي لأكمل ربار أي شهوري دي المرأة نقول لك يا رجل تضح عليك الأمور ومعطني أمور يموت ويبقوا في الأمين وعلى الجللين على مسألة أمور ومعنه هو في النهاية يقلوا في الغراج يفتح لما قال تعالى ويحكم فيها ويقوم بها ويقوم بها No, <laughs> دليل هو قدوت تعالوا الى الله لا يعني معروفه نحو الى الله الى الله رصم كنت رجيب أن تبيه صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله على إمامك أقوى جديد يا معادي أبدأ بمحق ربائي على العباد ومحق العباد على الضارة من أكبره ورسوله وآله قال أن يعبدوا إنها قضاء فنسعل أن يعبدوا وكأنه مش أن يعبدوا وده من الكروبين شيئا المشكلة كلها فقط في التبغاء la في امسيه اه و بيوسف في زمانك في الدنيا كانت العب تعالوا نشوف كده كده تعالوا تعالوا هو ده اللي Gracias you can't have Peace out завтра ляже на груд'і 압다 علي بعد يوم كده ايوه قوموا لبيت الله ادي سامعوا يا اخوه يطوع بكره الله ويترجى que se ofrece a mí digo, como a mí, como a عليك معلومه اول ما دخلت يعني كل على طاقه تبديل المياه في الفايو في حاجه متشابهه الرسول بيقول له محمد احنا لازم على الفكر اروح عليهم في فكره حتى نمنع هذه الفكره ونفرق فريق على اخره اللي من قياة أنظم الأهل تآدم المؤكد لكم Ponクlar وما تهتّك تهل مرة пaugставة وشو جاهز مُعاشا يديد itu هذا هو الآن I <laughs>